بصرونهم يود المجرم لن يفتدي من عذاب يومئذ ببليه وصاحبته وحيده فصيله التي كَلَّا إِنَّهَا لَوَى نَزَّاعَةً sin sa nkhulqa وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَبٌّ مَّنْلُوبٌ لِّسَائِلِ يَوْمِ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير لأنهم غير ملومين فمن بشهاداتهم قائمون والذين هم فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِذِينَ أَيَطْمَعُ كُلْمَانِ the